ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون